هذه السلسلة سلسلة سؤالات الصحابة رضوان الله عليهم والتي تأتيكم مقدمة من مزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية تناولت في الحلقة الأولى شيئا من خصائص الأسئلة التي كان يعرضها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت شيئا من مزاياها وأشرت إلى الإجابة عن سؤال قد يطرح حول نهي النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يسألوا وجمع بين ذلك وبينما ورد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسعكم وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نبتدئ بذكر نماذج من سؤالات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسنبدأ بعون الله عز وجل بالحديث عن بعض الأسئلة المتعلقة بالعقائد وقبل أن ندلف إلى هذه الأسئلة أو نماذج منها أود أن أشير إلى شيء يتعلق بهذا النوع من الأسئلة أيضا أعني بذلك الأسئلة العقدية فإن الملاحظ في هذه الأسئلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغلق الباب في أوجه الصحابة رضوان الله عليهم بل كان صدره مفتوحا لتلقي جميع أنواع الأسئلة التي تعرض وتشكل على الصحابة رضوان الله عليهم مع خطورة هذا الباب وصعوبته وشدة البحث فيه لتعلقه بأمر العقيدة التي هي أغلى وأعزم يملك الإنسان لكن هذا الشيء وكون الإنسان يكتم ما في صدره من الإشكالات شيء آخر ذلك أن الإنسان في طبيعته ولد جاهلا وولد غير عالم كما قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله عليه الصلاة والسلام ووجدك الضال لم فهدى وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا والصحابة رضو الله عليهم بشر من البشر يعرض لهم ما يعرض للناس فكانوا في طرحهم لأسئلتهم إنما يريدون بذلك أن لا يبقى إشكال ولا يبقى لبس خصوصا وأن هذه القضية هي أخطر القضايا وبها يتدين الإنسان ويتعبد لربه جل وعلا لكن كما أشرنا في الحلقة الماضية إنما كان ينهى النبي عليه الصلاة عن الأسئلة التي ظاهرها التعنت أو لا قيمة من ورائها أو يعني يخشى من ورائها أن يعني يحدث ما لا يعني يرضاه الله تعالى وراء رسوله عليه الصلاة والسلام روى الشيخان في صحيحيه من حديث آنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب مرة فأطال الخطبة جدا ثم قال سلوني, سلوني فقام رجل فقال يا رسول الله وأظن عبد الله بن حذافة من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم سأله رجل ثم سأل بدأت الأسئلة تتتابع. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عمر رضي الله عنه رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هنا قد يقول قائل لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأسئلة؟ أليس قد قلت قبل قليل وقررت أنه كان صدره مفتوحا لتلقي الأسئلة الجواب بلى لا تعارض ولا إشكال وإنما هذا يؤكد الحقيقة والقضية التي ذكرتها في صدر كلامي هذا وفي الحلقة الماضية أن النهي إنما جاء عن هذا النوع من الأسئلة التي لا قيمة من ورائها ولا يترتب عليها عمل أو شيء سبق به القدر ومضى ولا حيلة فيه فخشى عمر رضي الله عنه أن ينزل غضب أو ينزل أن تنزل عقوبة بسبب غضبه عليه الصلاة والسلام من هذا النوع من الأسئلة إذا تبين هذا أيها الأخوة والأخوات فإننا ينبغي أن نستفيد من هذا فائدة عظيمه جليلا وخصوصا لمن يستمع لكلام هذا من الأخوة والأخوات من طلاب العلم الذين قد تعرضوا عليهم أو تعرضوا عليهم بعض الأسئلة وترد عليهم بعض الإشكالات في قضايا العقيدة واسع الصدر وكونوا أيضا ذا بال طويل وأنتم تستمعون إلى الأسئلة مهما كانت يعني شناعتها فيما تتصورون أو تنظرون وتتأملون فيه فإن رد هذا النوع من الأسئلة إنما يزيده إشكالا ولبسا بل إن مقتضى العلم الذي معكم أن تس تكون واسع الصدر متقبل هذه الأسئلة وتسعون إلى إزالة الإشكال واللبس ففي ديننا بحمد الله تعالى من الشمول والعظمة ما يجيب على كل سؤال وكل إشكال وفي هده عليه الصلاة والسلام في التعاون مع هذا النوع من الأسئلة ما يجعله قدوة لنا صلى الله عليه وسلم في في التعامل مع هذه السؤالات التي ترد مهما كانت صعوبتها ومشقتها ونبدأ بهذا المثال فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن حديث أبي هرير رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في صدره ما يتعاظم أحد أن يتكلم به وفي بعض الألفاظ خارج الصحيح ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بهذا فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان وفي حديث المسعود ذاك محض الإيمان فانظروا أيها الإخوة في تلقي النبي عليه الصلاة والسلام لهذا النوع من الوساوس التي كانت تعرض في صدور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فلم يعنفهم ولم يقل عليه الصلاة والسلام كيف ترد عليكم هذه الأشياء ألا تتقون الله عز وجل؟ لا لم يقل ذلك لأن هذا شيء يهجم على القلب لحلة في دفعه بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يوطن الصحابة رضي الله عنهم على أن ثمة أناس سيأتون بعد ذلك ويسألون عن هذه الأسئلة كما في حديث أبي وراء في صحيح مسلم لا يزال الناس يسألونكم عن العلم يقولون هذا الله فمن خلق الله فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لينهر الناس أو لينهر أصحاب رضو الله عليهم عن إرادة مثل هذا الإشكال وهذه الوسوسة التي تخطر على القلب وربما قذفها الشيطان في قلب العبد لكن ما هو الحل؟ هل الحل التعنيف؟ هل الحل التوبيخ؟ كلا إنما الحل أن يطمأن الإنسان وهذا من أعظم فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد مثل هذه الوساوس فإننا نقول له أبشر ذاك صريح الإيمان وقد يقول قائل كيف يكون صريح الإيمان وهي وسوسة تتعلق بوجود الله عز وجل فالجواب أن نقول إن الشيطان له على ابن آدم طريقان يدخل منهما الطريق الأول طريق الشهوات والطريق الثاني طريق الشبهات فهو يحاول في الإنسان أن يدخل عليهم باب الشهوات من النظر الحرام من السمع الحرام من الزنا من شرب الخمر من غير ذلك من الشهوات التي نجح الشيطان في إغواء كثير من الخلق فيها فإذا عجز عن هذا الباب ووجد أن هذا الرجل أو المرأة فيه من الصلاح والتقى ما عجز أن يقعه في هذه الأشياء انطلق إلى الباب الآخر من أجل أن يغيه ويضله وهو باب الشهوات باب الشبهات بحيث يلبس عليه دينه كما سيرد إن شاء الله تعالى نماذج من ذلك المقصود أن الشيطان يحرص في هذا على أن يغويه لماذا؟ لأن الآدمي أو الإنسان المؤمن أغلق على الشيطان الباب الأول فيأتي له من هذه الأبواب فهنا يقول العالم أو طالب العلمي للسائل الذي يشكو من هذه الأشياء نقول له اطمئن ذاك صريح الإيمان هذا يعني هدي نبوي في إزالة مثل هذه الإشكالات كذلك أيضا أن يعني من فوائد هذا الحديث أن هذه الوساوس التي ترد وردت على من؟ على خير الناس وعلى أفضلهم وعلى أتقاهم وعلى أعظمهم علما وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فغيرهم من باب من أولى أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذا السؤال أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد كما في الرواية الأخرى بل في هذا الحديث قال فليستعد بالله ولينته يعني من وجد الشيء من ذلك فليستعد بالله ولينته وهذا من أعظم العلاجات الحاسمة لهذه الوساوس الخواطر التي تلد على على القلوب أيضا من نماذج الأسئلة التي سألها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أنه قال يا رسول الله أو قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال بعد ذلك ثم قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك والثالثة قال أن تزاني حليل تجارك العياذ بالله هنا نلمس حرصا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تجنب الذنوب صغيرها وكبيرها لكنهم سألوا عن أعظم الذنب لأنه استقر في قلوبهم عظمة الله جل وعلا فحرصوا على أن أن يتجنبوا هذه الذنوب التي قد قد يظن بعض الناس أنها ليست من أكبر الكبائر وربما تساهلوا فيها وقد صدر النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك لكونه أعظم الذنوب وهو كذلك فإنه أعظم الظلم أن تساوي غير الله بالله وأن تساوي المخلوق بالخالق ثم قضية عقدية أخرى وهي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وهذا من سوء الظن بالله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى هو الذي رزقك وأنت في بطن أمك أيها الوالد الذي تريد أن تقتل ولدك رزقك في بطن أمك قبل أن تخرج من الدنيا وهو الذي سيرزق أولادك فلما الخوف على رزقهم إنما المطلوب منك أن تبدل الأسباب وتتوكل على الله ثم ذكر وأن تزاني حليلة جارك مع أن الزنا كله كبيرة من الكبائر لكن الزنا بامرأة الجار من أعظم الذنوب لكونه لكون الجاري يثق بجاره ثقة عظيمة فخرق هذا الجار الفاسد الفاجر هذه الثقة وزنا والعياد بالله بزوجة جاره ومن نماذج الأسئلة أيضا في أبواب العقائد أن بعض الناس جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالكلمة من أو يحدثون بالشيء فيكون حقا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يختطفها الجنّي فيقذفها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة وفي لواية فيقرها في أذن وليه قرأ الدجاجة هنا سأل النبي أو سئل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن ظاهرة موجودة وهي ظاهرة الكهان والكهان لما كانوا يخبرون بالغيب كانت بعض النفوس, البعض البعض النفوس تتعلق بذلك لأن النفس طبيعتها تتعلق بالشيء المغيب وتتمنى أن تطلع على الخفايا فكان النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر بتحريم الإتيان للكهاني وبيان كذبهم وأنهم إنما يصدقون مرة في المئة فانظر يا للعجب كيف يصدق الناس هؤلاء الذين لا يصدقون إلا مرة من مئة ويتركون باقي الكذبات وما ذاك إلا لشدة تعلقهم بالمغيبات فقطع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوارد حينما سئل عن هؤلاء الكهان وحرم إتيانهم مبينا أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وماذاك أيضا إلا لتستقر قلوب الناس على هذه العقيدة الثابتة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما ومن الأسباب أيضا في تحريم إتيان هؤلاء أن الإنسان إذا صدقهم وأتاهم أو صدقوا مرة قد يتعلق قلبه بهم من دون الله عز وجل وهذا مناقض مناقضة كلية أو جزئية للتوحيد بحسب نوع التصديق وبحسب نوع التعلق هذه أيها الأخوة والأخوات نماذج من الأسئلة العقدية التي طرحها الصحابة رضوان الله عليهم لم تنتهي هذه الأسئلة بل لها بقية نستكملها بإذن الله في الحلقة القادمة وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فَأَنَّا يُفَكُّونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ